فَإِذَا اسْتَعِيتَ أَلَتْ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا نَفْسَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَزِلْنِ مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرلا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 بشرا مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون، ولئلا طاعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أَيَعِجْبُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَٰذِهِ هيهات, هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنِ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ